صنائع المعروف تقينا في الدنيا من مصارع السوء صنائع المعروف بعضها يجعلنا في ظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظل روى الترمذي وأحمد عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار فصبها في ثوبه فجعل النبي يقلبها بيده ويقول ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا الله وآله هكذا كان أجدادنا الصحابة الدنيا كانت في أيدي الصحابة ولم تكن أبدا في قلوبهم